آمين آمين والوانتات يفض هنا اولى لنا حولين كاملين ما اراد له رزقهن لا تكلف نفسه إلا لِنَوَاكُمْ فِي صَالٍ عن تراب منهما مَا فلا فَلَا يُنَاحُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ رُدْتُمْ لَمَا تَسْتَطِيعُونَ فلا لَا عليكم فَلَا سلمتم عَلَيْكُمْ اللهم بما تعملون بصي والذين يترفون منكم ويذلون أزواجه ويذلون أزواجه يتربصن بأمفسه أربعة أشهر وعشرة فإذا بقنا آدم فلا نناه عليكم فيما فعلنا فيه من المحرّوم، والله خما تحملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خضة نسائي أو في أفسكم، الله أنكم ستذكرونهن ولكن, ولكن لا تواعدوهن سرنا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تحزموا عقبة النكاة حتى يبلغ الهتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهضروا أن الله مخور حليم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن نغضب عليهم ولا الضال أو حقا على المحسنين وان من من قبل ان وقد عوضتم وقد اعطتم لهم مليغا منصونا فصدتم الا الا ان يعفون او يعفو الذيبيه عمدة النكاة،, عمدة النكاة وأن تعبوا أقرموا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المصطى وقوموا لله وقوموا وَمِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلْأَزْوَاجِ مَتَاعٌ مَتَاعًا إِلَّا حَوْلَ غَيْرِ انْفِرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَانْفِرَاجُ بَيْنَهُمْ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعلنا في الله عزيز حكيم وللمطلقات متانوا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم لعلكم تعقلون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إذ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وين عليهم الذين خرجوا من ذيالهم وهم أولوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله أن الله عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعف له كثيرا والله We fight في the الله. of Allah He said, are you going to fight in the way of Allah? If you wrote the fight, that you won't fight تولوا تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيه إن الله إن الله قد بعث قالوا تملكا قالوا أن لا له وق علينا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يمت ساعة من الليل ولكن الله اصطفى عليكم وزاده اصطفى وزاده بسطه في العلم والبي والله يوتي ملكه من يشاء والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع العليم اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم امتين اياك نعبد واياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله, تحمله الملائكة إن في ذلك فَصَطَعَ لَوْ تُبِلَّ جُلُودُهُ إِنَّ اللَّهَ أَلَى إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنِّ فَمَا مِنْهُ فَلَيْسَ بِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فإنه مني إلا, إلا من افترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين آمنوا معه قالوا, قالوا لا طاقتنا اليوم بجال بجالوت على الذين يظنون أنهم ملقوا جكم مرفعة جم مرفعة قليلة غلبت في أتى كثيرا غلبت في أتى لما قرزوا لجالوت وجنونه قالوا ربنا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وزبت قدامنا وزبت قدامنا وانصرنا على القوم وَلَتَعْلَوْا دُجَانُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا تَفَعَلُ اللَّهُ الْنَاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأُمُّ الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نفلا عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله ذو